غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن حامين تنزيل من الرحمن الرحيم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 في أكنة مما إليه وفي ق ا ا غلوبنا ل و أكنة م م اذاننا تدعونا وفي إليه آ وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل ع م ل إ ن ن انما بشر م ث ل ك م ي و ع ه ا ل ي أ ن م ا إ ل ه ك س ي للعلوم ه واستغفروه الاسلاميه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 ق ا ل و ا ل و شاء ع ه النابلسي أ ز ل ل م ك فإنا م ا أ ر س م به كافرون فأما عاد ا ف ت ك ب ر و ا ف ا ل أ ر بغير ض ا ل ح ق ق و ا ل و ا م ن ن أشد م ا قوة و أ ل م ي ر و ا أن ا ل ل ه ا ل ذ ي ه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 حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا ا ا ق ل و ق موسوعه النابلسي أ للعلوم أ الاسلاميه إليه ترجعون و م ا كنتم ت س ت ر و ن أن يشهد ي ع ل ك م سمعكم سمعكم عليكم أن يشهد ل و ا أ ب ص الله ر ك م و ا ج و ولكن د ك م ظلنتم ل أن ا ل ا ي ع ل م و ل ك ن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 فان يصبروا فالنار مثوا لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناها فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم